بسم الله الرحمن الرحيم فانساء الى بعباد واقع للكان سرين لي سلام داخل في الله للمعارض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 يوم تكون السماء كالنه وتكون الجدال كالغه ولا يشأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفقيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء فادعو من ادبر وتلى وجمع فأوعى إن الإنسانن طريق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ان المصلي الذين هم على صلاكهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للشاهدين يَقُولُ نَبِيُّهُمُ الْيَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا على لا كَبِيرَ اَيْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اتَّقَى وَارْتَضَى ذَلِكَ فَلاَ خَاسِرِينَ كَهُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ أَمَامَاتُ الْوَعْدِ لِلرَّاؤُونَ وَالَّذِينَ هم بشهاداتهم قائرون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مستعين عن اليمين وعن الشمال عزيم يضاف معه كل ممرئ منهم من ان انهم اي ودخرجا لنا عين كلا ان لا قرطنام يَوْمَ يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ قِيَامًا مِّنْهُمْ وَلَا نَحْنُ بِمَسْهُوقِينَ غَارُونَ مَأْكُودٌ وَيَلْعَهُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي يُعَدُّون يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ صِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوجَهُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا مَوْعِدًا